لا اله الا الله القرءان الحمد لله نرضي على سَخَّرَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ لِتَسْتَوُوا عَلَيْهَا وَمِنْ كُلِّ دَابَّةٍ سَخَّرَهَا لَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ إِذْ تَذَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا